قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرج انك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا من قريتنا او تعود في ملتنا قال اوله كن كارهين قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذنك جاءنا الله منها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 فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَا عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ, لعلهم يَتَضَرَّعُونَ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 ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون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 قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلافهم ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وَمَا تَنقِمُ مِا إِلَّا أَ آممََّ بِآياتاتِ رَبِّنَ لَ جَاءَتنَا رَبنَا أفرْرِقَ عَلَنَا صَبَرَهُ وَتَوفَّنَ مُسلِْمِين وَقَا الْ المَلَؤْ مِن قَوْمِ فِعَوْنَ أَتَذَرمُ س وَقَوْهُ لُفْسِدُ فيِي الْ الأوْرضِ وَيَذَ رَركَ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 وَقالوا مَهم تَأتنا بِهِ مِن آيَ للتَسْحَرنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لك بِمُؤمنِنٍ فَأَرسَلناَا عَلَيْهِ مُ الطّهَانَ وَالجرادَ وَالْقَُّ لَوضَّفَادِه وَدَّمَ آيات مُ فَ الصَّلَات فَسْتَكْبرَر وَكانُوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لإن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها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 قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَرُّونَ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضْلُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ